بسم الله الرحمن الرحيم طسم م م تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين إنشأ نزل عليهم من السماء آية فوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 126. Inna fi ذalik la ayaan wa ma kan acafar mu'minin. Wa inna rabke la huwa al-azizu al-rahim Wa Waiz naadā rabke mousa an iqtil qawm al-zalimin 128. firaun, ala yattakoon قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقَ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُ عِنْدِي سُلْطَانٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ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 قال أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إن هذا لساحر عليم يريد أي يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَاوُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذٰلِكَ وَاٰوَرْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّ لَمُدْرَكًا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 wa anjina Musa wamanghu ajma'in, thumma agrakna al-akhriin. Innafi zalka laaaytau wma kana aktharhum mu'minin. Winaa rabka lahuu al-aziz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 تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذ سَوَّيْتُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ 126. Jika kita bisa berkata, kita akan menjadi orang yang baik. 127. Jika kita berkata, kita akan menjadi orang yang lebih baik. 128. Jika kita berkata, Allah, dia yang baik. 129. Jika kita berkata, kita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 Fattakul Allah wa atiyyun. Kaulu, anu aminulak wa tabagak al arzalun. Kaula, wa ma'ilmib ma kano yamalun. In hisabhum illa'ala Rabbi lau tashoorun. Wa ma ana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 إن فَيَأْخُذَكُمْ عذاب يوم عظيم، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نادمين، فَأَخَذَهُمُ العذاب، إِنَّ فِي ذَلِك لآيات وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤمِنِينَ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 ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعفو في الأرض مفسدين. والتق الذي خلقكم والجبل ت الأولين. قالوا إنما أنت من المُسحَرِين.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 Wahai! Inilah yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Dia turun dengan Roh yang Amin. Di dalam hatimu agar engkau tidak menjadi أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 118. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 119. وتوكل على العزيز الرحيم 110. الذي يراك حين تقوم 111. وتقلبك في الساجدين 112. إنه هو السميع العليم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 117. Dan akan tahu yang menakutkan